مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِمَّا أُنْزِلَ مِن عند رَّبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغنبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْظُورَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْظُورَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ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 قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأسواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائم بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ, فإن الله سريع فإِن حججُكَ فَقُل الْأَسلَمتُ وَجههيَ للِلهِ وَمَن التَّبًَا وَقُلِ الذي نَوتُ الْ الكتابَ وَالأُِّينَ أَسلَتُم فَإِنْ أَسلَمُ فَقدَِح تَدو وَإِن تَوَّم فَإِ مَا عَلَكَبَلَ واللهَّهُ وَصير بالَِّباد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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير عساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء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 يَوْمَ تَجِيءُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محضرا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ إِلَّا كَمَن أن بِحِجَارَةٍ فِي عُقُوقٍ إِن تَوْدُوا الله أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ الله نفسه والله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 بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني لذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنت والله عْنَمُوا بِمَا وَضاع وَلَيْسَذكَر كَ الأُثَ وَإِن سََّيتُها مَغْيَمَ وَإِني وَعضُها بِك وَدُِّيَةَ ل منِ الشَّيْطونِ الرجم فتَقبّهاَا رَبّهَا بِقَبونٍ حَسنِ وَأََّتَها نلَباتةً حسنَ وَكَفَّلَهَا زكرّ.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 من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 اذْهَبِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى وَلَنْ تَمَسَّهُ الشَّيْخَةُ وَلَا الْبَخِيلَةُ وَسَيُسَبِّحُ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت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 ذلك نتنوه عَلَيْكَ من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له, ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجة كفيني من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وانفسنا وانفسكم ثم نبتي الفنجع اللعنه الله على الكاذبين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 وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ, بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحافظ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 إِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَنَّاتِ النَّارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دينكم قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ۖ وَأَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ أَوْ يُحَاجُّ عِندَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ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 ولا ان لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم وان منهم لفريق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 بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله رثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 لائك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم الله والملائكه وان الناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا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 وَتَصِمُوا بِحَبِ اللَّهِ جَمع وَلَا تَفََّقُ وَذكُروا نِحْمَةَ اللهَّهِ عَلَيكُمْ إذكُتُم عَْدَ فَأََّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأََّ فَمَينَ قُلوبِكُم فَأَصبَحتُم بِنِحْمَتِهِ وَكُتُم على شَفَا حفَْة مِنَ النَّارِ فَ قَدَكُم مِّ كَذَلِكَ يُبَّين الله نَكُمْ آياتِهِلَ أننكُم تحتدون وَلتَكُم مِنكُم أَُّةُ يَدعُونَ إ الْ الخَيرِ وَيأْمررُونَ بِنْمَعْروف وََننهونَ عن الأُنكَر وَُنَا إِكَهُم المُفْنِحون وَلَا تَفُن كَ الذيِينَ تَفََّقُ وَختْتَنَفُ مِن بَعْدمَا جاءهُم البيينات وَنَا إِنكَ للَهُم ععَذاَاب عظم يَوْومَ تَمِ يَبوجُهُ وَتسوزْدوجوه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 الكآياتةُ الله نتللهاَا عَلَكَ بالِالحق وَمَ الله نريد ظُلم للِ العالمين وََِّه ماَا في السماواتِ وَما في الأرضْ وَإِن الله ثُرج أذور كُُ خَيرَ أَُّ أُخْرِرجَة لنَّاس تَأمرون تَأمررونَ بالالمعْروفِ وَتَون عن المكَنِ وَوتُؤمنِنونَ بالله. ولو آمل أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وَإِن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا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 ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَا تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوثُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ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 بَل إ تَصِْرُوا وَتَتَّقوا وَيأْتكُم مِ فَرِهِم هذا يدِدَكمْ يُمْدِدكُمْ, يمددكم رَّكُمْ بِخَمْمسَة آنا ف مِنمَلاائِكَةِ مسَِمين. وَمَا جعلهُم اللههُ إا بُشتْانَكُم وَتَقُمَ إ قُلوه قبِه وَمَن نصرُ إنا مِن غِدِ الله العزيز الحكِيم لقطع طَرَ فَ مِنَ النَّذينَ كَفرَروا أَوْ يَكبِتهُم فَيَو قَلِبُ خائبين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 وَسَارعُ إ مَغْفَِة مِ رَبِّكُمْ وَجنََّةٍ عضُها السماواتُ وَالأَرضُ عدكْنِمُتَّقين الذيينَ يفقونَ في السرَّاء والالض الرَّ وَالكظمِينَ الغيضَ والالعاافين عن النَّاس.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 هذا بَيانُ للِنَّاسِ وَهدَ وَمَووعِوَةٌ للِمَُّقين وَلَا تَهِنوا وَلا تَحزَنُوا وَآاتُم الأعْلَون إِن كُتُم مُؤمِنين إ يَمسَسكُمْ قَرْحم فَقد مَسَّلقَوْمَ قَْح مِثْنُ وَتِنْلكَ أيأَامُنُ دااوِلهَا بَيْن الناس سِ وَلعْلَمَ اللهَّهُ النَّذينَ آمنوا وَياتَّخِذَ منِنْكُمْ ش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 يا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا, فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 سَنُلْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَتْهُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ حَسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أراكم ما مَا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 فَثَابَكُمْ غَنَمًا بِغَمٍّ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا فِي الارض او كانوا غزالا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما بصير ولئن قتلتم فِي سبيل الله أو متب لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متب أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 قالوا وَنَعْلَمُ قِتَالًا لَن تَتْبَعُنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ إِخْوَانَهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقين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 إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم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 بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 هِينَ لَرَسُولٌ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمن الحياة الدّدننيا إِلا مَتَغررور لا تم فيأَوالِكمُم وَأَفُسِكُمْ وَلا تتسعَّ مِنَ الذيينَ أُوت الكتابَ منِ قبلنكم وَمِين الذيينَ أشتَف أَد كبير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أَخَذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوه, فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما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 إن ف خَلقِ السماواتِ والأَرض وقت لا في الليل وَهلَ آياكِ